122. وكذب بالحسنى 123. فسنيسره للعسرا 124. وما يغني عنه ماله إذا تردى 125. إن علينا للهدى 126. وإن لنا للآخرة والأولى 127. فأنذرتكم نارا تلضى 128. لا يصلىها